بوك 2 30 30 30 2 في المطعم 2 في المطعم 2 أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. <تصفيق> أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. بردى <تصفيق> أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Szeretnék egy pohár bort. Uridu ke nebiven ahmar. Min fadlak, kas nebit ahmar. Szeretnék egy pohár fehérbort bort. Uridu, kasene biven Min fadlak, kas nebit abjad. Szeretnék egy üveg pesgöt. قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ سرتنيك ولمي تهوش نيكو أريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم سارتنيك اي زلتشي رشتالت أريد طبقة خضروات مشكلة من فضلك طبق خضروات مشكلا. سرتناك بالامور التي لا ترضيكم. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. رجاء هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟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 لا يعجبني طعمه أسأني ولو الطعام بارد لم أطلب هذا ما هذا